حلو دان يم ما خضرا والزبيره زاهي النوارا يطلب طلب حلو حلوي دان يم ما خضرا والزبيره زاهي النوارا يطلب طلب بوال المربع الشبعان بعيره والزبد برضاها كل ذكرها يا ابو تركي شفته والله بري تنعيش الروح الحزينة عن كدرها حلو دار يم خضرا وز برهزة هي النوارها يطلب زهرها حلو دار يم خضرا وز برهزة هي شفت النوار بثياضين مخيرة حلو ريح الشيحي ومخلط شجرها ريحات القيسوم والعرفج وغيره يا حلو وقت المساري حدثمرها حلو دار يم خضرا والزبيره زاهي النوارها يطلب زاهرها حلو دار يم خضرا والزبيره زاهي să nu mulțumim يطلب زاهرها من وته اللي وقع عرف صهمه ديره حددت تاريخها مع هاللي تشهرها فوق جبن يا جب اكتب دلي غيره مع فشل قاع ما شين عسرها حلو دار يم خضرا والزبيره زاهي النوارا يطلب زاهرها حلو دار يم خضرا والزبيره زاهي زاهي النوارة يطلب ما عقروا من كل واحد تستشيره ما يضيق البالي لو طول سفرها قلتها يوم النجا البر سيره وذكره أهل اللي ويخبرها حلو دار يم خضره والزبيره زاهي طلب زاهرها حلو دار يم خضره وز بله زاهي النواره يطلب زاهرها